وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا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 قال أغير اللَّهَ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَاضِلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ 117. ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 118. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 119. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني